المخاري وهذا يدل على أن البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري صحح أحاديث ولم يذكرها في صحيحه فكتابه الصحيح مختصر كذلك لا بد أن نطلع على كتاب على مقدمة الإمام مسلم في الصحيح هذه مقدمة رائعة وسهلة وميسورة كما ذكرت البارحة لسهولة عبارة الإمام مسلم وكذلك أن نطلع على كتابه التمييز وهذا كتاب عظيم جدا واكتشف بعضه وهو من للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري صاحب الصحيح ثم لا بد أن نطلع على كتاب العلل للدار قطني ثم ما تبعه من كتب التخريج المشهورة، كبعض الكتب التي أو الأحاديث التي خرجها وحكم عليها الخطيب البغدادي، هناك كتب التخريج، ومن كتب التخريج كذلك المهم كتاب نصب الرايه للزيل، علينا أن نطلع عليه لنعرف كيف يحكم الأئمة على الأحاديث، وكذلك كتاب من حجر تلخيص الحبير، كتب التخريج كثيرة جدا. كذلك ما فعله من كثير في تخريج أحاديث كتاب الحاجف وهو كتاب جيد رائح ثم أن نعود إلى, الصدر إلى القرون, الأولى القرون الأولى في علم دراسة الحديث بأن نطلع على كتب السنن التي تكلم عليها الأئمة وخاصة بعض الكتب التي اهتم بها الأئمة في تخريج الأحاديث التي يرونها فعلينا أن نطلع كثيرا جدا على سنن الترمذي أن نطلع على الجامع على سنن الترمذي فإنه ما ترك حديثا عليه رحمة الله رواه إلا وتكلم عليه بعده تصحيحا وتحسينا وتضعيفا وإنكارا وردا وتكلم على بعض الأحاديث حتى فقها بأن ذكر مذاهب الفقهاء ولذلك السنن التربذي من أجل الكتب بعد الصحيحين ولكن قبل أن نقرأ كتاب السنن التربذي علينا أن نعرف وهذه مهمة نسأل الله أن يعني نقوم بدراستها معكم وبقراءتها في قراءة السنن التربذي أن نعرف مصطلحات كتابه كيف, كيف يقول حديث حسن كيف يقول حديث صحيح كيف يقول حديث حسن صحيح وغريب، كيف يقول حديث غريب فعلينا نطلع على هذا ثم أن نقرأ كتاب السنن, كتاب السنن أبي داود فإنه عليه وخاصة رسالته إلى أهل مكة وهذه نذكرها في الكتب الأولى أي الخاصة بالمصطلح وأن نذكرها في ماذا؟ وأن نذكرها هنا في الكتب, في الكتب التخريج فإنه ذكر في الرسالة أن قوله التالي قال رويت في هذا أو ذكرت في هذا الكتاب أي في سننه لما أرسل إليه اهل مكة يسألونه عن طريقته في تصنيف الكتاب لأن العلماء ما كانوا يذكرون طرق تصنيفهم حتى قال الإمام البخاري يوما لوراقه قال لو بعث بعض مشايخي لم يدري كيف كتبت كتابي هذا طرق التصنيف عند العلماء مهمه الناس لا يعرفونها فيذهبون يسبون عليهم الآن مثلا قرانا لبعضهم أنه ينتقد الإمام الدار القطني انه كيف يتعقب البخاري ومسلم في كتابه الاستدراكات او الالزامات والتتبع او الاستدراكات والتتبع سمي بهذين الاسمين كيف يتعقب البخاري ومسلم وهو يروي في سننه الاحاديث المنكره لأنهم لا يعرفون لماذا صنف الإمام الدارقطني هذا الكتاب إنما صنفه ليذكر فيه الأحاديث المنكرة والغريبة والمعللة التي يرونها الفقهاء ويحتج ويحتجون بها فهو جمع الكتاب من أجل ماذا؟ من أجل الأحاديث المعللة ما لم يعرف الناس لماذا صنفها كما وهذا ذكره جمع من الأئمة ذكره من تيمية ذكره من حجر أن كتابه هذا إنما جمعه لا ليحتج به الفقيه ولكن ليتنبه إلى وجود علة بالرغم أنه لم يتكلم على علة الحديث. علينا أن نعرف أساليب العلماء وطرقهم في تصنيف الكتب. إذا قلنا ومما قلنا أن أبي داود عليه رحمة الله لما كتب كتابه السنن أرسل إليه أهل مكة يسألونه كيف يستفيدون ما كيف لماذا صنفته؟ وهل كل حديث فيه صحيح أم فيه حديث ضعيف الضعيف فقال كلمته الموجودة في كتابه في الرسالة أرسل رسالة إلى المكة سميت برساله أبي داود إلى أهل مكة بخصوص كتابه السنة فقال رويت في هذا الكتاب رويت فيه الصحيح وما يقاربه وما يشابهه وما فيه من وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح ويكفيني فخرا اني ما ذكرت فيه إلا المشاهير علمنا أن كتابه فيه ماذا؟ في الصحيح وانظر وما يقاربه وما يشبهه وما كان فيه من وهل الشديد بيّنه وكل حديث سكت عنه فهو صالح يعني من الصحيح والحسن ومما يحتج به على طريقة أحمد عليه ورحمة الله بقبوله إذا لم يوجد إلا هو بدل أن يأخذ بالرأي الحديث الضعيف على طريقة كونه صالح وما ذلك صالح أحب إليه من الرأي كما قال الإمام من تيمية كما ذكر عنه الطوفي قال طريقة احمد في المسند هي طريقة أبي داود في السنان إذن روى فيه الصحيح وما يقاربه وما يشبهه وروى فيه ما كان فيه وأن شديد ولكن بينه واختلفت الحقيقة النسخ هذه مقطة مهمة اختلفت النسخ في سنن أبي داود وأكثر النسخ حديثا على الأحاديث وحكما عليها وكلاما عليها هي نسخة من العربي فهذا كتاب ثاني الألما من النساء علينا أن نعرف شرطه فإنه كتب كتابه السنن الكبرى كتب كتابه السنن الكبرى فلما عرضه على أمير الرمل قال كل كل حديث فيه صحيح هل كل الحديث في هذا السنن الكبرى صحيح قال لا قال فاختصره لي ولا تذكر إلا الحديث الصحيح فاختصره في المجتبى من السنن الكبرى، المجتبى من السنن الذي يقال له السنن الصغرى. فإذن كل حديث من عند الإمام النسائي في سننه الصغرى هو صحيح من عند الإمام النسائي. وإن كان عليهما يستنكر لأن شرط الإمام النسائي أن لا يترك الرجل حتى يجمع الناس على تركه. فعلينا أن نعرفه، علينا أن نقرأ كذلك ما تكلم فيه ابن خزيمة في صحيحه، فإنه تكلم على بعض الأحاديث. صحيح ابن خزيمة الذي فقد كله ولم يبق منه إلا إلى, كتاب إلا إلى كتاب الحج صحيح ابن خزيمة علينا في داخله كلام جميل رائع ممتع على الأحاديث والرجال والزيادات ثم علينا أن نقرأ ما ذكر في كتب المسانيد المساني المعللة فإن جماعة من أهل العلم صنفوا كتبا في مسانيد الصحابة المعللة ذكرنا مثل يعقوب بن شيبة وقلنا إنه فقد ولا يبقى منه إلا جزء يسير من مسند أمر كذلك من الكتب المصنفة والمطبوعة مسند البزار فإنه تكلم على الأحاديث كذلك علينا أن نقرأ المعاجم للطبراني وما تكلم فيها وخاصة المعجم الأوسط خاصة فإنه كثيرا ما يتكلم على التفرد ويقول فإن هذا الحديث لا يعرف إلا, من... إلا, إلا يروى عن فلان إلا من طريق فلان يكفينا هذا و... وربما نمر على أمور كثيرة في هذا الباب إذن إخواني أولا لابد من العلم النظري وهو ماذا ما هو العلم النظري أولا هو أن نتعلم مصطلحات هذا الفن وقلنا أن نتعلم مصطلحات هذا العلم كما كانت عند الأوائل مستقر عليها لحاجتنا إليها وأن لا نسارع إلى تخطيئ ترى كثيرا من الكتب يقول يقول الإمام أحمد منكر يقول منكر فيقول الآخر هذا خطأ لأنه استقر في الاصطلاح أن المنكر هو كذا وكذا المنكر عند الإمام أحمد هو التفرد المنكر عند الإمام أحمد هو التفرد والتفرد قد يكون التفرد في حديث صحيح وقد يكون ضعيفا فليس هو الحكم من الإمام أحمد على الحديث بأنه منكر ليس هو تضعيف للحديث ولا ربما يستفاد منه لأن الأحاديث الغريبة والأحاديث الشاذة كان العلماء يتوقونها ويبتعدون عنها لأنهم كانوا كما سنبين في كتابي في كما سنبين عند شرحنا للحديث الفرد والحديث الغريب سنبين هذا والحديث العزيز سنبين هذا فكان العلماء ينفرون من الشواذ ولا يحبون إلا ما اشتهر كما يقول الإمام مالك عليك بما اشتهر كانوا يكرهون الغرائب وكانوا يقولون من اتبع الغريب كذب وإن بعض أهل الإن قد تركوا ولم وضعفوا لعنايتهم بالغرائب فالامام أحمد عندما يقول هذا حديث منكر فيهاتي الاخر ويقول بل هو حديث صحيح لا خطأت إماما عظيما بدون أن تعرف مصطلحة دون أن تعرف معنى كلامه أو أن يقول هذا حديث الشاف، أو أن يقول هذا حديث غريب أو كما الحديث الحسن أن يقول هذا حديث حسن فيأتي الآخر ويقول وقد استقر في المصطلح كذا كيف تحاكم كيف تحاكم صاحب كيف تحاكم صاحب الفن وإمامه عما استقر عند المتأخرين كيف تحاكمهم هذا باطل هذا فعل سيء جدا وجر الغيلمة والصغار على تخطئة كبار الأئمة فهنا هذه إذن أولا علينا أن, أن تتعلم هذا العلم نظريا بمعرفة مصطلحات هذا الفن ثانيا وهو العمل من أجله أن تشتغل في الحديث أن تعرف أن تميز بين الصعير والضعيف وهذا من خلال قراءتك لطرق الأئمة في تصحيح الأحاديث وفي تضعيثها وفي قبولها وفي ردها وهذا يفيدنا جدا بأن لا نقبل ما يفعله المتاخرون من أن الحديث عندهم على ثلاثة أقسام أيه قال حديث صحيح حسن ضعيف رأينا الإمام الآن ذكرنا كلام أبي داود عليه رحمة الله ووجدنا أنه يقول أنه يذكر أن ما سكت عنه فهو صالح والصالح عنده الصحيح وما قاربه وما شابهه وما سكت عنه فهو صالح إذن هناك ليس فقط الصحيح بل إن الصحيح وهذه فائدة الموقظة فائدة في قلما بل ربما لا تجدها في غير هذا الكتاب أن الصحيح ذكر أن الصحيح درجة وقد ذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله في العيلة الصغير أن هناك صحيحا مجمع عليه وأن هناك صحيحا غير مجمعا وهو صحيح لكن لم يجمع الناس عليه واختلفوا فيه الصحيح درجات وكذلك الضعيف درجات ضعيف ماذا؟ هل هذا ضعيف يكتب أو لا يكتب؟ هل ضعيف بسبب سوء حفظ الرجل؟ أم بسبب كثرة أوهامه؟ أم بسبب تعادل أوهامه مع ضبط؟ إذن وأين تعرف هذا؟ أين تعرفه من خلال قراءتك لأحكام الأئمة على الأحاديث السابقة؟ كيف حكموا على الأئمة؟ وقلما إخواني قلما حديث مرة من تحت عين الأئمة إلا ونقده قلما يوجد لكن قلما. لن نقول بقول ابن الصلاح. الذي قال خلصوا فعل القلم وجفت الصحف وانتهى التصحيح والتضعيف بعد المئة الثالثة هذا غير صحيح فمعاصر ابن الصلاح وهو أبو الحسن ابن القطان الفاسي في, في نقده على كتاب الاحكام, الاحكام الوسطى لعبد الحق الاشبيلي صحح حادث لم يصححها من قبله وتركها الأئمة ولم يتكلم عليها لكن القصد أنه لا ينبغي أن نتجاوز ما قاله الأئمة كيف يذهب الرجل يصحيح حديثا وأجمع الأئمة الأوائل على بطانه وعلى رده ثم من الكتب المهمة الحقيقة التي نقرأها في التخريج وهي مقدمة الآن أخي فرط عبالي وهي مقدمة ابن حجر لفتح الباري هذه الساري هذه كذلك رائع وتألق فيها ابن حجر ولذكر ابن حجر كذر عن جميع كتب هذه قلما ما يعرفها أحد اعتذر عن جميع كتبه قال أنا لا أحب أن تنسب إليه إلا الكتب التالية أولا الفتح مع مقدمته وذكر هذا في المؤجم المؤسس في, في شيوخه اعتذر عن جميع كتبه ولا يحب أن تنسب له لأنها يقول ضعيفة العدد يعني لم يملأها بالعلم كما يحب فاعتذر عنها الكتب التي يحب أن تنسب له قلنا الفتح مع مقدمته تهذيب التهذيب لم يذكر التقريب تهذيب التهذيب تبصير المشتبه لعله فاتني كتاب آخر لعله فاتني كتاب آخر ربما نعود إليه في مرة أخرى ذكرون نعود إليه ومذكور هذه الكتب المؤسس له في ذكر شيوخي إذا هذا العلم يقسم إلى قسمين شق نظري وشق عملي النظري يتعلق بالمصطلح والعمري يتعلق بالدراسات الخاصة بالأحاديث وهذه كتب لا بد أن يطلع عليها طالب العلم وكل واحد الآن, الآن تجد الذين يقومون بالتخريج والحكم على أحاديث قلما مروا على قلما قل مروا على على كلام الأئمة في المصطلح ومصطلحاتهم مصطلحاتهم الخاصة وقلما مروا على كتبي التخرج التي ذكرناها. طيب نقرأ الآن ما قاله الإمام عثمان السديني الذهبي عليه رحمة الله في الموقضة. طبعا الموقضة فيها فوائد خاصة في بقية و هي مختصرة مختصرة جدا وفيها فوائد خاصة لا تجدها في غيرها من الكتب. التي تتكلم عن المصطلح مثل ما ذكرت, أنا ما ذكرت لكم الآن من أنه يقسم الحديث الصحيح إلى أقسام هذا لا تجده في مقدمة من الصلاح ولا في من علق عليها طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه رب زدني علما وفق يا كريم أما بعد قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق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 وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والإلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل ليأبونها فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والإلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر أو منصور عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله أو الزهري عن سالم عن أبيه أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم بعده مامر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن ابي الزبير عن جابر أو سماك عن إكرمه عن ابن عباس أو أبو بكر بن عياش أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم نقول وبالله التوفيق أولا ما تقدم من مدح الشيخ وذكري الأوصاف التي ذكرها قطعا هي هذه الأوصاف التي قالها من الإمام العالم العلامها الرحلة المحقق هذه ليست من كلام الذهبي إنما هي من كلام النساخ أو من كلام التلامين والرحلة مكتوبة عندكم وهو العالم الذي يرحل إليه يرحل إليه من الآفاق فهو الرحلة أي الذي يرحل إليه وقوله المحقق يعني هذا مشهور عن الإمام الذهبي فيما ذكرته البارحة بأنه قلما يذكر حديثا أو قصة إلا وينبه عليها تصحيحا أو تضعيفا وذكرت البارحة أن الإمام الذهبي من القلة القليلة من المتاخرين الذي يهتم بدراسة المتون وهو في كتبه لا يذر حديثا يمر عليه إلا ويعلق عليه فإذا كان ضعيفا نبه عليه وخاصة ما قام في من تلخيصه على المستدرك فإن مستدرك الحاكم قام الإمام الذهبي بتلخيصه وبمراجعته وإن كان قد كتبه في بداية أمره وذكره عن نفسه أن الكتاب ما زال يحتاج إلى عمل ما زال يحتاج إلى عمل وإلى جهد ولكن المعروف عن الإمام الذهبي كما يقرأ القارئ في كتابه السير على من نبلاء أنه لا يمر في قصة منكر إلا وينبه عليها ولا يمر في حادثة لا ليست مصحيحة إلا وينبه عليها ويذكر ما فيها من نكاه أذكر كنا اليوم قصة عبد الرحمن ابن فروخ وهو شيخ الإمام مالك فإن القصة المشهورة بين أسنة الناس أن والده خرج إلى الجهاد ولم يرجع إلا بعد 20 سنة وأكثر فلم يعرفه دخل المسجد فوجد عالما يحدث ثم سأل الله عز وجل أن يكون هذا يعني يكون ابنه مثله فرجع إلى البيت ففتح الباب فتعجب كيف يفتح على رجله الباب تخاصم حتى خرجت أمه العجوز وأخبرته أن هذا هو أبوك وأن أبو هذا ابنك فذكر هذه القصة على كلبها كذلك تنبيهها على بل ألف في ذلك كتابا وهي رتن الهندي رتن الكذاب رجل دجال ظهر في الهند وزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يروي الأحاديث المكذوبة حتى فتن الناس وصار الناس للأسف والناس كأسراب الطير يعني يحبون الغرائب ويشتهونها فصاروا يشدون إليه الرحلة من أجل سماع الأحاديث منه ظنين أنهم برؤياه وسماع الأحاديث منه تحصل لهم صفة التابعية أنهم من التابعين ونبه عليها ونبه على كذبها وهلف كتابا في هدم وثني رتن هدم وثني رتن رتن الهندي فهو وكذلك ما من حديث يمر عليه إلا وينبه عليه ويتكلم عليه وإن كان عليه رحمة الله فيه تساهل الذهب فيه تساهل بالنسبة إلى موضوع الدعاء عند القبور وشد الرحال إليها فإنه يذكر بعض الأخبار في سيار أعلام النبلاء عن الدعاء عند القبور ويسكت عليها كقول من قال ان الدعاء عند قبر معروف هو الترياق المجرد وهذا باطل وغير صحيح اما قوله فهو آخر المجتهدين فهذه من المبالغة التي يقولها التلاميذ عادة في حق الشيوكه فما من تلميذ الا ويقول عن شيخه انه آخر المجتهدين والاجتهاد لا يمتهي وليس باخرهم بل جاء بعده من الائمه الذين يشهد لهم بعلو الباء والكعب في العلم وبتحقيقاتهم وقد ألف الامام محمد بن علي الشوكاني كتاب سماه البدر البدر الطالع في اعيان القرن السابع وذكر فيه من اشتهر وبلغ رتبه الاجتهاد بعد القرون الأولى المفضله يقول الحديث الصحيح الحديث الصحيح كما يقول هو الحديث الذي دار على عدل متقن واتصل سنده يقول فإن كان مرسلا فبلا احتجاج به اختلاف زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعل أضبطوا, أضبطوا تعريف للحديث الصحيح طبعا الأوائل تكلموا عن الحديث الصحيح وقالوا هذا حديث صحيح هذا حديث مقبول نعم. وكانوا يقولون إن الحديث الصحيح وما رواه صالح عن صالح ويردون الأحاديث بسبب الشدود ويردون الأحاديث بسبب الانقطاع ويردون الأحاديث بسبب عدم السماء فلان من فلان كانوا قديما يتكلمون عن هذا لكن لم ينشط أحد منهم من الأوائل لأن يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح أن يكون جامعا لكل ما تفرق من الحكم على الأحاديث ذكر الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر مراتب الحديث الصحيح ذكر مراتبه وكذلك الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية ذكر بعض شروطه متفرقا في كتابه إلا ما ذكره جمعة هذه الشروط كما تعلمون في كتاب ابن الصلاح عندما عرفه بالقول التالي هو ما اتصل إسناده ليس هذا لفظه ولكن قريبا منه هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ها هنا مسائل ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروطه؟ كما ترون أن الشروط هنا ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل اسناده؟ بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم فالحديث عند أهل العلم يقسم إلى قسمين إلى سند ومتن ما هو المتن؟ هو نفس القول عندما تقول حديثا من الأحاديث الحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث من رواية من؟ من رواية عمر من رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي من رواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي من رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري هذا حديث موسى... ثلاثة من التابعين فيه وهذه قليلة في الأحاديث ربما هناك فقط حديث واحد يزيد عليه بيان بأن مر فيه وذكر فيه سبعة, سبعة ذكر فيه سبعة من التابعين وخرج هذا الحديث الإمام الخطيب البغدادي في جزء له فهذا حديث نقول فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا سلسلة الرجال الذين نقلن للمتن هو السنة وأما نفس القول وهو إنما الاعمال بالنيات هذا هو المتن فلا بد من تحقق شروط في السنة وتحقق شروط في المتن ليكون الحديث صحيحا أي يغلب على ظننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله ونحكم بحكم الشرع أن هذا مما يجب علينا أن نتعبد به وأن نتلقاه وأن نصدقه. اذا إذن الشرط الأول هو متصل سنده، فالشرط الأول هو اتصال الاسناد. ويضاد اتصال الاسناد ما معنى؟ أن يكون كل راو يكون كل قد سمع ممن فوقه، وأن يكون قد وصل إلى المتحدث به عن طريق عن طريق المتصل، وأن يكون هذا الاتصال معروفا. إذن أولا اتصال السند طبعا يضاد الاسناء يضاد الاتصال الانقطاع بجميع أنواع سيأتي ما هو يضاد الاتصال بجميع الانقطاع وهو له أنواع متعدد الانقطاع لأن نقول الانقطاع هنا من جهة لغوية وأما الانقطاع من جهة اصطلاحية فله تعريف خاص المهم أن الانقطاع يضاد الاتصال فإذا جاءنا حديث يقول فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث